بسم الله الرحمن الرحيم ألف ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 فَلَنَقُصَنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّ غَائِبِينَ وَالْوَجْنُ يَوْمَ إِذِ الْحَقُّ فَمَنْثَقُلَتْ مَوَاجِنُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَتْ بَوَازِنُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشٌ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ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 خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهدق منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم نبعثون قال إنك من المنظرين قَالَ فَبِمَا أَغْمِيْتَنِ لَأَقْرُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُشْتَقِيمَ ثُمَّ لَا أَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِيلِينَ قال اخرج مِنْهَا منها مذوم مدحورا لمن تبعك منهم لا أم لا نجهنم منكم أجمعين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 وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما مطفطا يخصفان عليهما من ورط الجنة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 قَالَ رَبَّنَا وَمَنَّنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تُؤْتِنَا فَارْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ هُدِطَ لِبَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَنَكُم فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ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 يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكنوا واشربوا ولا تسلفوا إنه لا يحب المسلفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصتا يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن بالإثم بالبغي بغير الحق وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا دَم بِهِ سُلْطَانَ وَأَن تَقُولوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَل فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقِدُّونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُشْرٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِهِ فَمَنِ اتَّقَى بَأْسَ لَحَفَلاً قَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم، قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله؟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 فَإِذَا الدَّارُ كَانَتْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكشبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم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 أحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغلى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة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 وَالَّذِي يُسِرُّ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّ السَّحَابَ ثِقَالًا شُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ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 وَبَلِّغُوكُم رِسَالَاتِ رَبِّي وَإِنْ صَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَفَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ ذِي عِلْمٍ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أم عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم.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 فَأَتَنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ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 فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ رِحْلَةً مِّنَّا مَقْطَعِينَ آذَابَ الرَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قد جاءتكم بينت من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمشوها فلا تمشوها بشيء فيأخذكم عذاب أليم. فاذكروا إذ جعلكم مِنْ من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتمحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 أَصُونَ مَا سَبَقْتُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَحْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُشْرِفُونَ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 فَذَرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ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 وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبُغُوا لَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَسَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كيف كان عاقبة المفسدين.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 فكيف آسى على قوم الكافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأس ما ضرّا إلا ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا قد مس آباءنا الظراء والسراء فأخذناهم, فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون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 افَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أولم يهدل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون فلك القرى نقص عليك من أنبائها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 قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقث ما يأثكون فبقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أَوَنْتِ رَاعُونَ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ ظَالِم مَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ تُخْرِجُونَ مِنْهَا أَهْلَهَا فَشَاوَفَ تَعْلَمُونَ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إنا ربنا منطلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا نما جاءتنا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 وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى انْطَلِقْ فِيهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ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 فانتقمنا منهم فأورقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستوعثون مشارق الأرض ومواربها التي باركنا فيها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 إنها أولائ مبتر ما هم فيه باطل ما كانوا يعملون قال ألا أغير الله أبغيكم إلها وهم فضلنكم على العالمين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 فَوَبَادَ نَمُوسَ 30 لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ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 فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَى صَيْقَاءٌ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي صَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي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 أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس يطيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين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 أتهلكنا بما فعن السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا فارحمنا وأنت خير الغافرين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 يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبايث ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.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 وَإِذْ قَانَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَانُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 فَلَمَّا اعْتَرَوَهُم عَمَّانُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاشِئِينَ وَإِذ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن عَلَيْهِمْ إِلَايَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَن يَشُومُهُمْ شُو الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ لأنه هو الرحمن الرحيم لقد قطعناهم في الأرض أممًا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبنيناهم بالخسنات والسيئات لعلهم يرجعون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 مَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ مَنِ الَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذَا نَطَقَ الْجَبَلُ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ غُلَّتٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاطِئٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسِهِمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ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 إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ عَسى أَنْ يَكُونَ قَرِيبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ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 فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْمَ اللَّهُ رَبَّهُمَا لَئِنَّ آتَيْتَنَا صَالِحَةً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكًا فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَانَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعهم فليستجيب لكم إن كن صادقين. ألم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يلطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان بِهَا بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتغلى الصالحين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 إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فإخبانهم يمدوا لهم في الغي ثم لا يقصرون فإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها